فراج والدمع ل ج ل أ ح ب ا ب كفاره الله يستر على العالم ويسترني الشارع المختصر والليل والحاره اذكر ليليه لو ما عاد تذكرني العام نفس المكان ونفس أ ن و ا ر ه ش ا ر ع ه عاتب خطى رجليه وشبرني في كل زواياها <تصفيق> فراج والدمع لجل أحباب لجل الله يستر على العالم ويسترني الشارع المختصر والليل و ا ل ح ا ر ة اذكر ليله ي لو ما عاد تذكرني العام نفس المكان ونفس انواره شارعه عاتب خطى رجلي وشبرني في كل زواياه صوتي ص د ع جداره موحش وليله ابد ما عاد يوم يا شارع العشاق و ص و ا ر ه ما عادبك شي ل ج ل ج ي ك يجبرني وشحال منهو تضيق بعينه ا دياره ما عادبك شي بدياره ا يصبرني الجرح نعمه وبعض الجرح ي ا ن ا ر ه كم جرح قواني وكم جرح دمرني رح علم اصراحنا والشوق وشعارك ه م ع ن ق ن ي ا ل ح ز ن كم جرح قواني وكم جرح دمرني رح ع ل م راحنا والشوق وشعارة على شواط اللي جوزي عسى الله بعد ما غاب ياجرني مايبخس الجرح غير مدور تاره مايبخس الحزن غير انسان قدرني اللي بقالي عقب فرقاه اشعاره والله يستر على العالم ويسترني